ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم جعل ذريته من بعده من الماء الذي انسل فخرج منه المني ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة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 وقالوا اذ ضللنا في الارض اين لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقال المشركون المكذبون بالبعث الى متنا وغبنا في الارض وصارت الجسامنا ترابا فهل نبعث احياء من جديد لا يعقل ذلك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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا اعطاء كل نفس رشدها وتوفيقها لحملناها على هذا ولكن وجب القول مني حكمة وعدلا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 ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولا احد اظلم ممن وعظ بايات الله فلم يتعظ بها واعرض عنها غير مبال بها انا من المجرمين بارتكاب الكفر والمعاصي الذين يعرضون عن ايات الله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 وَجَعَلْنَا الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَى مُوسَى هَذِيًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الضَّلَالِ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَئِمَّةً يَقْتَدِي بِهِمُ الْنَّاسُ فِي الْحَقِّ يَهْدُونَ إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِنَا لهم بذلك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 أفلا يسمعون أعمي هؤلاء فلم يتبين لهم كم أهلكنا قبلهم من الأمم السالفة فهاهم ينشون في مساكنهم التي كانوا يسكنونها قبل إهلكهم فلم يتعروا بحالهم إن فيما حدث لتلك الأمم من الإهلاك بسبب كفرهم ومعاصيهم لعبرا يستدل بها على صدق رسولهم الذين جاؤهم من عند الله فلا يسمع هؤلاء المكذبون بآيات الله سماع قبول واتعاض أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يرى هؤلاء المكذبون بالبعث أن نرسل ماء المطر إلى الأرض القاحلة التي لنبات فيها فنخرج بذلك الماء زرعا تأكل منه إبلهم وبقرهم وغنمهم ويأكلونهم منه أَفَلَا يؤخرون ذلك ويدركون أن من أنبت الأرض القاحلة قادر على إحياء الموتى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين ويقول المكذبون بالبعث مستعجلين العذاب متى هذا الحكم الذي تزعمون أنه سيخصل بيننا وبينكم يوم القيامة فيكون مصيرنا النار ومصيركم الجنة